قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفتدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعير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 وَلُجَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعَايَ أخِيثُمْ استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل فَأَسَرَّ ظَائِفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ شَرّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين